الحمد لله رب الشهور والأيام والدور والأعوام الحمد لله رب رمضان شهر الصيام والقيام الحمد لله الذي أعظم وجعل الصوم حسنا لأوليائه وجنة وجعل الصوم حسنا لأوليائه وجنة وسببا موسدا للجنة ورياضة للنفوس المكمنة الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة رجة على العباد أجمعين الحمد لله كثيرا وسبحان الله كثيرا ونشكره عن الدواب كثيرا أعطى خيرا كثيرا وصرف عنا شرنا كثيرا أعطى خيرا كثيرا وصرف سبحانه فسبحانه فسبحانه من الى عين مغفور رحيم اسم Subhana dhal mulki wal malakut Subhana al-hadhi al-ghayb ya mud Allahumma inna nas'aluka hayatan إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشباتة الأعداء إلى آنا قطعناك لمنتك فلك الحمد علينا وعصيناك بجهلنا فلك الحجة علينا من أجل الاسلام اللهم عين إل علينا شمعنا بالسنه الاسلام قبل استخطاقنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا نسألك أن تشوي خلقنا بالنار نسألك أن تشوي خلقنا بالنار إلى Hvala. usna v يا حي يا قيو اغفر لأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واقسلهم بالماء من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا God bless Hvala!